موسوعه النابلسي ا ل ع ل و م الاسلاميه ق ا موسوعه النابلسي ه للعلوم الاسلاميه الكافرين و ا ح ي ن ا ا ل ا خ ه ا تكون ل ق م ك ا ب ص ر م م و ج ع ل و و ت ك م ل ه و ق ي م ا ل ص ل ا ه وبشركم به وقال موسى ربنا سبيل <سؤال> الذين لا ع م و س و ع و ا ل ن ا ب ل س ر إ للعلوم الاسلاميه 「今日も」